هذا أيها الإخوة هو الشريق الثالث من تفسير سورة آل عمران قلوا الله عز وجل وأن القرآن كلام الله وأوردنا على ذلك إشكالا وهو أن الله تعالى قال أنزلنا الحديد وقال أنزل من السماء ماءا وعجبنا عن ذلك أليس كذلك؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه لقوله منه آية محكمات وأخر متشابهات وذكرنا أنه يشكل على هذا التقسيم أن الله ذكر في آية أخرى أن القرآن كله متشابه وفي آية ثانية أنه كله محكم وذكرنا الجمع كذا طيب ومن فوائدها الكريمة وجوب الرجوع إلى المحكم إذا المتشابه لقوله هن أم الكتاب يعني مرجع وهذا يعني الرجوع إلى المحكم عند وجود متشابه لا يختص بالقرآن بل حتى في السنة إذا وجدت وجدت حديث متشابها وحديث واضح محكمه فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما طيب سواء كانت تشابه في مدلولات الألفار أو كانت تشابه في ثبوت الخبر وهذا الأخير يختص بالسنة لأن لأن القرآن لسه اشتباه بالنسبة إلى ثبوت أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلم بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو مشتبه عليك بالنسبة للأدلة فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى أكتاب السنة إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكفر من فوائد الله الكريم حكمة الله عز وجل في جعله القرآن ينقسم إلى قسمين وجه الحكمة أن بهذا يحصل الابتلاء الابتلاء والانتحان فالمؤمن لا يضل بهذا بهذا الانتسام والذي في قلبه زير يظل وهذا كما يمتحن الله العباد بالأوامر والنواهي يمتحنهم أيضا بالأدلة فيجعل هذا محكما وهذا متشابها ليتبين المؤمن من غير المؤمن لو كان القرآن كله محكما لم يحصل الابتلاء ولو كان كلهم متشابها لم يحصل البيان والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا وجعلهم محكما متشابها للاختبار والامتحان أفهمتم الآن؟ طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن من علامة الزير من علامة الزير أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه وصار يولد على نفسه آيات متشابهات أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في كذا وكذا ويأتي بالعيات المتشابهات بدون أن يحلها ولهذا من الخطر العظيم أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن, تبي أن تبين حل إشكالها لأنك إذا فعلت هذا أوقعتم في الحيرة والشك وصرت كمن ألقى, كمن ألقى الإنسان في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم تخلص وهذا يقع من بعض المتحاد القيقين من طلبة العلم أنه يورد الآيات المتشابهات ثم يقف يقف ولا يبين الناس وجه هذا التشابه فيوقع فيوقع الناس في حيرة وولاش من فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء الذين يتبعون المشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس عن دينهم ونزع الثقة من من قلوبهم بالنسبة للقرآن لقوله ابتغاء الفتنة وتارة يريدون بذلك أي بعرض هذا المسشاب أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم ما قبلوا هل سهكذا ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه من تحريفه على ما يريدون لأنه, لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذين يخاطبونه الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر فيقبل ما جاء به من التحريف يقبل ما جاء به من التحريف وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض للإنسان في قوله هو ابتغاء تأويله لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس من شأن ذو بل هو من شأن علم الإيمان. لكن ذوي الزيق يأتون بهذا المتشابه من أجل أن يحرفوه على ما يريدون لأنه ليس محكما واضحا حتى يعارضهم الناس لكنه متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف وهنا سؤال وهو أن كثيرا من المتكلمين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه وقالوا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها ولهذا قالوا إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض انتبه للمعنى فقولهم إن الحق والتفويض التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمريين أول أن آيات الصفات من المتشابه والثاني أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فتكون نتيجة أن لا نخوض في معاني آيات الصفات لأنها من المتشابه ولا يعلم تأويله إلا الله وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه انتبه ولكن نقول إن هذا القول قول باطل إن هذا قول قول باطل أولا أن نقول ماذا تعنون بالمتشابه أو ماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات إن قالوا نريد اشتباه المعنى وهو الذي يريدونه قلنا هذا خطب لماذا؟ لأن معاني آيات الصفات واضح معلوم ولا في اشتباه ليس في اشتباه طلاقا كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول ما هو مجهول لأحد بل هو معلوم معلوم لكل أحد الاستواء على العرش يعني عدا عليه يعني ما في كان وإن راج بالتشابه اشتباه الحقيقة اشتباه الحقيقة والكيفية فهم فهم صادقون، ولكنهم لا يريدون هذا، لأنهم لو قالوا نحن نعلم المعنى وناتى الحقيقة والكيفية قلنا هذا هذا هذا مات لكن يقول نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة، ولهذا سموا أهل التفويض وأهل التجريد، لأنهم يقولون كل آيات الصفات وأح... كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد. وأن قراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي لل... للخطاب العربي أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي أو بمنزلة قراءة الحروب الهجائية باء ثلاثة إلى آخر هذا هذا هذا نظرهم بالنسبة لعيش لآيات الصفات وهو نظر بلا شك خاطئ كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبه مما لا يعد شيئا بالنسبة لصفات الله ونجهل معاني آيات الصفات وهي أولى بالعلم من غيرها ولا تمكن العبادة حقا إلا بمعرفة صفات الله عز وجل فنقول أنتم لو أردتم أنها, أنها لا تعرف الحقيقة التي عليها قلنا صدقت أما أن تقول لا يعرف معناها وأنها مجهولة فهذا خطأ فصار الآن إذا قال قائل هل آيات الصفات من المتشابه نقول لا يصف القول في الإطلاق لا نافيا ولا إثبات مع, أنكم مع أنه يمر بكم في كتب أصول الفقه إذا أرادوا أن يمثل بالمتشابه قالوا مثل آيات الصفات وهذا خطأ هذا خطأ لأن لا بد من التفصيل. إذا أرادوا التشابه المعنوي فهذا خطأ. هذه من الآيات من الماء من الآيات الواضحة المحكمة. وإن أرادوا اشتباه الحقيقة بأن لا نعلم كيفية هذه الصفات ولا نحيط بها فهذا حق. لكنهم لا يريدون هذا. إنما يريدون الأول. ومن فوائد الآيات الكريمة. فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم، وإيش مع الرسوخ في العلم؟ الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره. لقوله والراسخون في العلم يقولون آمن نبي. ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم، وما أكثر السطحية اليوم فينا؟ أكثر الناس اليوم علومهم سطحية ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول لأن ما عندهم حصيلة قال فلان وقال فلان وقال فلان بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية لا يستطيع الإنسان أن يعبر، لأنه ما عنده علم فيجعل نفسه في حل من الكلام ويأتي يقال فلان يستذلك وجه كامل أو أكثر من ذلك وإذا رجعت إلى أهل العلم أهل العلم حقا وجدت أنهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقد ولهذا تجد أحيانا عباراتهم تخالف عبارات العلماء الآخرين ومن أجل ما يكون هو كتب شيخ الأسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تجد أنهم يتكلمون عن علم الراسخ وأمثالهم كثير لكن القصد إن هذا من أوضح ما مر بي إن, إن الرسوخ في العلم يجعل الإنسان كأنه كأن العلم ينبع من قلبه أما السطح هذا الذي يكون ظلا على الراس فقط فهذا فائدة متعلمه قليلة نعم من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه لأن العبرة الرسوخ في العلم فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملك يستطيع أن يق أن يقرب العلم بعضهم البعض ويقيس ما لم ينص عليه على من نص عليه. ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسقة ومن فوائد الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي من عند الله لا يكون فيه تناقض لقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا من فوائد الآية الكريمة أن مقتضى الربوبية أن الله تعالى ينزل على عبده على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه لقولهم كل من عندي من عند ربنا وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلا يكون فيه شيء يتناقض ويختلف ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول بقوله وما ذكروا إلا أولو الألباب ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص إيش؟ عقله. لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي العقاب فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عن من ليس عنده لب ومن فوائد الله الكريمة أن العقول غير الذكاء أي أن العقل غير الذكاء لأننا نجد كثيرا من الناس أذكيا ولكن لا يتذكرون بالقرآن إذن هؤلاء لا نسلمهم بقلاء لكن الذي انتفع عنهم من العقل هو عقل الإدراك والتصرف عقل التصرف والرشد أما الإدراك فهم يدركون ولهذا تقوم عليهم الفجة ومن فوائد الآية الكريمة أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله على رواية على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله فإن قال قائل ما الفائدة في تنزيل شيء لا يعلم تأويله قلنا الفائدة امتحان العباد بتأدبهم مع الله عز وجل هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركوا عقولهم؟ أو يقفون على حدود ما تدركه عقوله لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل ومن الناس من يتأدب فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف ومن فوائد لا يتكريم الساعة علم الله عز وجل لقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقت، ومن فوائدها أيضا أن كلام الله عز وجل يختلف منه محكم ومنه متشابه ومنه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار إلى أنواع لا يحصيها إلى الله خلافا لمن قال إن كلام الله نوع واحد وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه مثل الأشاعرة لأن الأشاعرة يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأنه شيء واحد إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية صار توراتا وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا وإن أتى بصيغة النهي صار نهيا وهكذا أو نعبر عبر عنه بصيغة النهي صار نهيا وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرا وإلا فهو شيء واحد ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسم ثم قال الله عز وجل وهو متهد درسنا الآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الظاهر أن هذا من جملة قول في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ. ليت والدعاء يصدر غالبا بالرب لأن الدعاء يعني يتطلب الإجابة والإجابة من الأفعال والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها ولهذا غالب الأدعية يأتي مصدرا بالرب ربنا وقالوا ربنا هذه منصوبة بيا الندى المحثوفة وأصل كلام يا ربنا لكن حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ هذه جملة دعائية وإن كانت بصيغة النهي لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للخالق الخالق إذ أن النهي طلب الكف على وجه الاستعلة ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف على وجه الاستعلة أبدا ومر علينا في نسبة أنه إذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى سمية دعاء فلهذا نقول لا دعائية ولا نقول لا ناهية لأنه لا ناهي من مخلوق للخالق لا تزغ قلوبنا تزغ بمعنى تمل ومنه زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء وتزغ تمل تملها عن أي شيء يبين ذلك ما بعده لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي لا تزغها عن الهداية بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق وقول لا تزغ قلوبنا سلط الفعل على القلب لأن القلب عليه مدار العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر لقول الله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وبهذا القلب يكون العقل لقوله تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ، والعلماء اختلفوا قديما وحديثا هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ والذي دل عليه القرآن أنه في القلب، والقرآن كلام الخالق، والخالق عز وجل أعلم بما خلق. فالعقل بالقلب لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير ليس عقل الإدراك والتصور فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ فالمخ يتصور ويعقل وهو بمنزلة السكرتير للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب ثم يسر القلب الأوامر والذي يبلغ الأوامر إلى الرعية من الدماغ هو الذي يبلغ الأوامر ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ فصارت المسألة يتصور الذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب فالدماغ يتصور ويدرك الأشياء وينظر فيها ثم يرفعها مكتوبة ليوقع عليها القلب ترد على القلب والقلب نعم يعمر وينهى لكن القلب لا يباشر و بنفسه أعلى من أن نباشر مخاطبة هؤلاء الجنود يرسل قضيه لمن ها إلى الدماغ مرة ثانية الدماغ يوجه الأوامر ويقول الملك يأمركم بكذا وكذا فتمتثل الأوامر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت نعم على وين في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وحينئذ نزول الإشكال وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية فالعقل الإدراكي أين محله والعقل التصرف الإرشادي الذي به الإرشادي والفساد هو القلب نعم يقول عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا وإذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت لجواره عقيدة وقولا وعملا وقوله بعد إذ هديتنا هذه الجملة لا يراد بها الافتخار وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة فكأنهم يقولون ربنا إنك من أنت علينا بهداية أولا فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغها فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل بماذا بالهداية السابقة هم لو قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا كفا لكن قالوا بعد إذ هديتنا ليتوسلوا بنعم الله السابقة إلى نعمه اللاحقة وليثنوا على الله عز وجل بنعمه السابقة وأنه عز وجل أهل للفضل والإنعام بعد إذ هديتنا هداية دلالة ولا, ولا توفيق أو الاثنين نعم الاثنين فالمؤمنون هداهم الله هداية الله هداية توفيق وهداية الدلالة هداية الدلالة أن بيّن لهم الحق وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق فمن الناس من يحرم الهدايتين ومن الناس من يحرم الهداية الثانية ولا أظن أن أحدا يحرم الهداية الثالثة. نعم، لا الهداية الثانية فقط يعني لا أظن أن أحد يُعطى الهداية الأولى والهداية الثالثة لأنه لا يمكن أن يتوفق إلا بعد إلا بعد العلم من الناس من يحرم هدايتين فلا يكون عنده هداية دلالة ولا هداية التوفيق مثل مثل النصارى ظالون لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به ومن الناس من يحرم هداية التوفيق مثل اليهود، فالنصارى، فاليهود علموا، لكن لم يعملوا، ومن الناس من يرزق هدايتين، كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم، فهنا هدايتنا يعني هداية الدلالة وهداية إيش التوفيق، فهم هدوء إلى إلى إلى الحق بالدلالة عليه. وهدوا إلى الحق بالتوفيق هل تستطيعون أن تأتوا بدليل على على هداية الدلالة فقط نعم عادل نعم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى كذا طيب هداية التوفيق نعم يعني لا توفقون للهداية ولكن الله يهدي من يشاء أما هداية الدلالة فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هدى الناس ودلهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بعد إذا وهب لنا من لدنك رحمة هب بمعنى أعطى والهبى هي العطاء بلا عوض وكمالها بلا منا العطاء بلا عوض هبة وكمالها ألا يصحبها منا والله سبحانه وتعالى له المنا علينا كما قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان والأمر هنا الصغة هنا لإيش للأمر وللدعاء للدعاء نعم وهب لنا يعني أعطنا من لدنك أي من عندك وأضافوا هذه الهبة إلى الله لأن لا يكون لأحد عليهم منة سوى هذا من وجه ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هدية أهبة عظيمة لأن العطاء على قدر من على قدر المعطي ولهذا قالوا هب لنا من لدنك أي هبثا لا يمن بها علينا أحد سواك وهبه عظيمة لأنها تأتي من عندك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال الله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أفرض نبيلاً فافر لي مغفرة من عندك وارحمني. قال وهب لنا من لدنك رحمة رحمة الرحمة سبق لنا أيضا مرارا وتكرارا أن أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل وتطلق على نعمه لأنها من آثار رحمته. كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته وقال الله تعالى لجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ومنه قوله تعالى وأما الذين بضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فتطلق الرحمة على هذا وهذا ومن أي النوعين في هذه الآية هبلنا من لديك رحمة الثاني التي هي النعمة وهي من آثار رحمتي حب لنا من لدنك رحمة والرحمة يحصل بها المطلوب وينجو بها الإنسان من المرهوب فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول المطلوب وبالمغفرة النجاة من المرهوب إنك أنت الوهاب فالجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل يعني أننا إنما طلبنا منك الهبة الهبة الرحمة لأنك أنت الوهاب وهي مكونة من إن واسمها وخبرها واسمها الكاف وخبرها الوهاب والضمير أنت يسمى ضمير فصل ضمير فصل وضمير الفصل له ثلاث فوائد من يعرفها؟ ثلاث فوائد التوكيد المعنى التوكيد الفصل بين الخبر والصفة يعني عدلت عن الأول طيب والتوكيد ها فهد والحصل طيب هذه ثلاث أشياء يعني له ثلاث وائد أولا الفصل بين الصفة والخبر والثاني ايش التوكيد والثالث الحص، و... ونضرب مثال لهذا يتبين به الأمر. إذا قلت زيد الفاضل، فإن كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون صفة والخبر محدود. والتقدير زيد الفاضل حاضر. فإذا قلت زيد هو الفاضل، ها؟ تعين إيش؟ أن تكون خبرا تعين أن تكون خبرا كذلك إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن يكون غيره فاضلا أيضاً فإذا قلت زيد هو الفاضل ها؟ هذا حصر حصر نصر بالحصر يعني ليس غيره فاضل كما قال تعالى وإن جندنا ها؟ لهم الغالبون طيب. الثالث التوكيد فإنك إذا قلت سيد الفاضل حكمت له بالفضل لكن إذا قلت هو الفاضل زدته توكيدا هنا إنك أنت الوهاب تنطبق عليه هذا فنقول أنت ضمير فصل للتوكيد والحصر وتعين ما أن بعده خبر إيش لا, لا صفر طيب وقول إنك أنت الوهاب الوهاب يعني كثير الهبة ولاصح أن تكون نسبة؟ ها يصح يصح أن تكون للنسبة ويصح أن تكون للمبالغة و... ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا. فهو الوهاب يعني العطل الكثير العطاء وهذه صفة لازمة له وهو كذلك كثير من يعطي يعني الذي يعطيهم الله كثيرون لا يحصل قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ ملأ سحى الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه كيف؟ لم لم ينقص وقال الله تعالى في حديث القدس يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتم كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص مخيط إذا غمس في البحر. وهل هذا ينقص البحر شيئا؟ لا. فالله عز وجل لا يحصي أحد هباته أبدا. لا حتى بالنسبة لك أنت بنفسك لا يحصي لا تحصي هبات الله. لك. وين تعد نعمة الله؟ لا تقصوها. إنك أنت الوهاب. طيب في هذا في هذه الآ الآية عدة فوائد. أولاً مشروعية الدعاء بهذا بهذه الصيرة لأنه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألبان ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب ربنا ومن فوائدها أن الإنسان لا يملك قلبه ولهذا تسأل الله ألا يزيغ قلبك فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن فكم من إنسان مؤمن زل وعليه بالله ولكن نسأل الله دائما أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قلوب بين أصابعين من أصابع الرحمن إن شاء هزأ وأن شاء هدا يصرف هو كيف أشاء ومن فوائد الآية الكريمة الدلالة على أن بصلاح القلب صلاح جميع الجسد لأنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا ومن فوائد الآية الكريمة أن للقلب حالين حال استقامة وحال زير والإنسان مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يصيغ قلبه حتى يكون مستقيما ومن فوائد الآية الكريمة التوصل إلى الله تعالى بنعمة لقولهم بعد إذ هديتنا ومنها الثناء على هؤلاء السادة حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قولهم إيش؟ بعد إذ هديتنا وهذا داخل في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن التخلية تكون قبل التحلية كلام هذا معروف التحليه تكون قبل التحلية يعني يفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهر من أين يأخذ ربنا لا تزد قروبنا ثم قال وهب لنا وهب لنا من لدنك طيب ومن فوائد العالية الكريمة أن الإنسان مضطر إلى ربه في الدفع والرفع وإن شئت تبقل في الجلب والدفع لأنهم سألوا إيش أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم وسألوا أن يهب لهم منه رحمة فدعاؤهم أن لا يزيغ قلوبهم هذا دعاء بالدفع اللي ها بالرافع لا تزيغ بعد إذ هديتك إذن بالرحم وهب لنا من لدنك رحمة هذا بالدفع يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوء ولا تزق قلوبنا ترفع عنا الهداية بعد أن... أن اهتدينا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن العطاء يكون على قدر المعطي في قوله وهب لنا من لدنك رحمة طيب هل يمكن أن نجعل هذا من باب التوسل بحال المدعو أو نقول إن هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل هذا سانعث لأن مرة علينا أن التوسل نقسم إلى ستة أقسام طيب ومن فوائد هذه الكريمة التوسل بأسماء الله لقوله إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب فإن من مقتضى كوني وهابا أن يهب لنا من لدونه رحمة ومن فوائدها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عز وجل ولهذا سأل الله أن يهب له من لدونه رحمة ثم قال الله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يفرق الميهات هذا يقول فيه ربنا إنك جامع الناس ونقول في عراب ربنا كما قلنا في عراب ما سبق وقالوا إنك جامع الناس ليوم لا فيه جامع اسم فاعل وهنا لم يعمل لأنه, لأنه أضيف ولولا الإضافة لكان يقول ربنا إنك جامع الناس لكن بالإضافة لا يعمل إلا, إلا الجرح وقول ليوم لا رب فيه المعنى أنه يجمعهم لهذا الوقت فاللام هنا للتوقيت هي فهي كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت دلوكها أو كقوله إذا طلقتهم النساء فطلقوهن لعدتهم أي وقت عدتهم فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت ليوم لا ريب فيه أي لا شك ولكن الريب أبلغ من الشك وإن كان معناهم متقاربا لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك والشك خال من ذلك ولهذا جاءت كلمة ريب الدالة من فهمها اللفظي على أن هناك نوع على هناك نوعا من القلق والاضطراب الحاصل بالشك لأن من الشكوك ما لا يولد هما ولا غما ولا اضطراب ولا يهتم به الإنسان ومن الناس ما ومن الشكوك ما يهتم به الإنسان ويضطرب ويقلق مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار باليوم, باليوم الآخر فإن الإنسان لابد بد أن يطمئن اطمئنانا كاملا وقول لا لا ريب فيه إعرابها أن لا نافع الجنس وريب اسمها وفيه جاء ومشهور انتعلق المحذوف خبره إن الله لا يخلف الميعاد نعم الجملة تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس اللي يمولى رب فيه في هذه الآية يقول يقول الله تعالى عن هؤلاء السادة إنهم بعد أن يدعوا الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن إيمانه ويقين بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس اليوم لا رد فيه ومن ثم دعوا الله أن لا يزيغ قلوبهم وأن, لا وأن يهب منه لهم منه رحمة لأنهم يؤمنون بأن هناك يوما يجمع الله في الناس فيجازيهم بعمله فيقول الله عز وجل مخفر عن هؤلاء إنهم يقرون بهذا اليوم الآخر وأن الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ما أكثر الناس الذين سبقون وما أكثر الناس الذين يلحقون بنا والله أعلم فيقول الله عز وجل مخبر عن هؤلاء إنهم يطرون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 ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يسمعهم الداعي لأنه لا حول بينهم وبين صوتي لا شجر ولا جدار ولا جبال ولا أودية وكذلك ينفذهم البصر لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية يكون البصر يرى مثل ما يرى مثل ما يرى أقصاهم مثل ما يرى أذناهم وهذا ظاهر أنه إذا كانت الأرض كلها مبسوطة بسط العديم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإن أقصاها سيكون مثل مثل أدناه لكن على شكل الحاضر فروية كلما بعد الشيء اختفى عنك منه جزء في أختفي أول ما يختفي عنك الجزء الأسم ثم لازال يختفي شيئا فشيئا حتى لا ترى طيب فالله تعالى يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخره وهل يجمع غيرهم أيضا نعم يجمع الجن ويجمع غيرهم نعم ما هي الوحوش والبهائم وإذا الوحوش حشرت وإذا العشارة عطلت وغيرهم نعم الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون وجاء ربك والملك صفا صفا إذا هذا اليوم يوم عظيم يوم عظيم كل عاقل سوف يعمله سوف يسأل الله تعالى أن يقه شر ذلك اليوم ليوم لا ريب فيه لا شك فيه لا يرتاب فيه المؤمن لماذا؟ لأنه دل عليه السب، ودل عليه العقل، ودلت عليه الفطرة، ونقول دل عليه جماعة المسلمين، ها؟ نعم، دل عليه جماعة المسلمين واليهود والنصارى وكل متدين بدين، فلا تل، فلا أدلة تجتمع هذا الاجتماع. على مثل الإيمان باليوم الآخر، ولهذا قال لا ريب فيه، دل عليه الكتاب، دل على الكتاب واضح، نعم دل عليه الكتاب في عدة آيات لا تُحصى، ودل عليه السنة أيضاً بأحاديث كثيرة لا تُحصى، ودل عليه العقل ليس دل على إمكانه بل دل على وجوبه وهذا هو المراد هنا. كيف دل على وجوبه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن وأوجبه عليك لا بد أن يردك إلى معاد فلا يمكن أن يدعك سدى إذ ما الفائدة في قرآن ينزل ورسل ترسل ودماء تراق للمخالفين والنتيجة لا شيء إذا لا فائدة فلا بد من يوم يجاز فيه الناس على هذه الأعمال فالعقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله زوجنا وأن نجاز بعمل وأن لا يمكن أن ترق السماوات والأرض وويرسل الرسل وتنزل الكتب ويكون نتيجة والغاية أن نرمس في الأرض ولا نعود لا بد من عودة ولهذا نقول إن العقل دل على إيش؟ على وجود اليوم الآخر ووقوعه وأنه لابد دواقع واش تقول إنه دل عليه أيضا؟ ها؟ الفطرة فإن الإنسان بفطرته لو ترك وفطرته لعلم أن له ربا يجازيه وأن الجزاء يكون في الآخرة ويكون في الدنيا ودل عليه الإجماع إجمعوا المسلمين أمر متواثم معلوم بالضرورة من الدين بل وإجمعوا اليهود والنصارى حتى اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر ولهذا إلى يوم هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له الرحمة والمغفرة لأنهم يؤمنون بيوم الحساب لكن على كل حال هم آمنوا وحلموا فائدة الإيمان فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إيمانهم بهذا اليوم حجة عليهم وليس حجة لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لم تؤن ي عن ولا اولادهم من الله شيئا واولاهكم هو الله كاد بي فرعون والذين من قبله كذبوا باياتنا فخذهم الله بذمهم والله بشديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبعس المهاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هذه الجملة ما تعلقها بما قبلها يا خالد نعم من دعاء الراسط يعني يقولون آمنا به ويقولون ربنا لا تزخولوا فنبدأ هديتنا طيب ما معنى الزيق يا محمد الميل الميل ومن أي عن كبد السماء طيب قولهم بعد إذ هديتنا ما مناسبتها لمن قبلها نعم نعم ربنا لا تزغ قلوبنا. إيش سلتها بما قبلها؟ يعني هل وجودها وعدها سواء أو وجودها فيه فائدة؟ ما حضرت؟ لا الله حديك. نعم. هؤلاء. في فائدة وهي يعني التوسل إلى الله إن الله قد أذى. نعم. التواصل الله تعالى بهدايته إياهم لا يزيغ بعد الهداية أحسنت هذا واحد فائدة ثانية صح التسنى الله بهدايته فهم من باب التحدث بنعم الله عز وجل طيب ما فائدة قوله من لدنك رحمة عندما تكون من لدن تكون عظيمة نعم آه يعني الإخلاص وأن تكون هذه الرحمة عظيمة لأنها من عند الله هل ورد لها نظير من السنة ما حضرت؟ والله مشكلة نعم تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لا بذكر نعم قال علمني جعاني دوميه في صلاتي. في صلاتي. نعم. قال: وقال... قل اللهم إني ظلمت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. نعم. ولا يغفر الذنوب. إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك أنك أنت. وارحمني. ورحمني. ورحمني نعم. قول الوهاب يعيد من أسماء الله. فمجيءها على هذا على هذه الصيغة هل هو للمبالغة أو للنسبه؟ أَوْ لهما جميع؟ لَهُمَ جَمِيعَةً؟ لَهُمَ جَمِيعَةً؟ لَهُمَ جَمِيعَةً؟ إِشْرَحْ ذلك؟ هي. نعم مبالغ لبنى. لبنى. لا مبالغ لكثرة من يهب لهم فإن المهوب, المهوب لهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل قوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه من مراد بهذا اليوم يوم القيامة وما معنى لا ريب فيه أي لا شك فيه طيب إذن ريب مرادف لشك هل بينهما فرق ها يكون يعني متوتر بين الشك شك بقلق والشك شك بدون قلق طيب يعني يكون متردد لكن ما يكون معه قلق نفسي لكن هذا لأن الأمر فيه هام يكون فيه قلق لمن شك فيه لكن المؤمنين لا شك فيه لا يرتابون فيه ثم قال الله عز وجل انك لا تخلف الميعاد هذا درس الجديد إنك لا تخلف النعاد هذه الجملة موقعها مما قبلها ها إن الله لا يخلف النعاد نعم إن الله لا يخلف النعاد هذه الجملة موقعها مما قبلها للتأكيد تأكيد وقوع ذلك اليوم لوجه ذلك أن الله وعد به وهو لا يخلف النعاد أي لا يخلف ما وعد به عز وجل من وقوع هذا اليوم. وهذه الجملة أيضا إذا تأملتها وجدت وجدتها أنها تخالف ما قبلها في السياق. لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطب. ربنا إنك جامع الناس اليوم الأرب في. والمخاطب و... وأما فيها السياق فيها. للغائب إن الله لا يخلف الميعاد ولم يقول إنك لا تخلف الميعاد فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد أو هذا من باب الاستناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم على قولين للمفسرين فمنهم من قال إن قوله إن الله لا يخلف الميعاد من كلام الله وليس فيه التفات على هذا التقدير ومنهم من قال إنه من كلام الراسخين في العلم وعلى هذا التقدير كنوا فيه التفات ولكل منهما مرجح فمن رجح الأول قال إن الالتفاة خروج بالكلام عن المألوف والأصل عدمه وهذا وعليه فيكون الكلام من كلام الله ومن قال إنه لا فيها وأن الكلام من كلام الله نعم ومن قال إنه من كلام الراسخين وفيه التفات. قال لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد لا سيما أن بعضهم مرتبط ببعض إنك جامع الناس إنك لا تكتف الميعاد. فهم مرتبط بعضه ببعض وهذا القول عند التأمل أرجح ويكون فائدة الالتفات أولاً تنبيه المخاطب لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان مسجماً من معه لا يتفطن وتمر به الأشياء وهو ماشي فإذا اختلف أسلوب الكلام وتغير عليه الأسلوب فحينئذ ينتبه, ينتبه. ليش تغير ولماذا تغير فيكون فيه فائدة التنبيه تنبيه المخاطب أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أعظم في الت... أبلغ في التعظيم أبلغ في التعظيم كأن الرب عز وجل الذي الل... الل... هو الله كأنه ملك عظيم وهو ملك عظيم سبحانه وتعالى يتحدث عنه بصيرة الغائب تفخيما وتعظيما كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود إن الملك يأمركم بكذا وكذا أو يقول القائد إن إن القائد يأمركم بكذا وكذا بدلاً من أن يقول إني أمركم وعلى كل تقدير. فالصفة هنا من باب الصفات إيش من باب الصفات السلبية أو الثبوتية إنك لا تخلق الميعاد ها سلبية. لأنها صفة نفي وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفة الله صفة سلبية محظرة وأن النفي الموجود في صفة الله متضمن لثبوت كمال ضده وأنه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء فهنا لا يخلف المعاد ضد عدم إخلاف المعاد ما هو إخلاف الميعاد إخلاف الميعاد إخلاف الميعاد يكون إما لكذب الواعد وإما لعجزه كل من وعدك فأخلفك فهو لأحد أمره إما لأنه كذوب يعيد فيخلف وإما لأنه عاجز واضح رجل قال غدا ولم يأتي لماذا يحتمل أنه كذوب فوعد واخذ كذا هداية الله ها؟ انت معنا وإما لأنه عاجز هو صادق في أنه سيأتي لكن عجز جاءه مانع يمنعه من مرض أو غيره ولم يأتي إذن انتفاء إخلاف الله الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته عز وجل، فلكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد. وهذه الجملة قلت لكم كالتأكيد لما سبق. ربنا إنك جامع الناس ليوم الاربع فيه، لأنك لا تخلف الميعاد، ومن لا يخلف الميعاد فلا بد أن ينجز ما وعد ويحققه. نأخذ ال الفوائد الفوائد قال الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدشت ها في هذه الآية فوائد هنا ربنا إنك جامع الناس لقوم لربه فيه طيب في هذه الآية فوائد منها أن يوم القيامة آت لا رب فيه لقوله ليوم لا رب فيه ومنها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم في هذا اليوم ومع هذا فإن هذا الجامع لا يحتاج إلى مدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم للساهر. ومنها الحكمة حكمة الله عز وجل في جمع الناس لهذا اليوم لأن هذا الجمع له ما بعده وهو جزاء كل عامل بما عمل كما قال تعالى يوم اجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يكفر عن نصياته ويدخله جنات تجري من تحتها لنآر وخالدنا فيها أبدا ذلك الفوز, ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير إذن فهذا الجمع لحكمة وهو جزاء العام بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن فوائد الآيات الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن إيمانا لا شك فيه بهذا اليوم فإن شك أحد أو أنكر فله فليس بمؤمن فهو كافر والناس في هذا المقام ثلاثة أخسام وإن شئت فقل أربعة مؤمن إيمانا لا ريب فيه وشافر وكافر منكر وكافر مجادل يعني مع كونه منكرا يجادل ويخاصم كفار قريش من أي الأنواء من النوع الرابع المنكر المجادل ومن الناس من هو منكر لا يجادل لكنه في نفسه منكر ما صدق ومن الناس من هو متردد شاك ومن الناس من هو مؤمن إيماناً يقينياً كأنه رأي العين في قلبه ومن فوائد الآيات الكريمة انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عز وجل لقوله إنك لا تخ إن الله لا يخلف الميعاد وانتفاء هذه الصفة يتضمن كمال شي... كماله في شيء وهما الصدق والقدرة فلكمال صدق الله عز وجل وكمال قدرته لا يخلف الميعاد بل لابد أن يقع ما وعد به ثم قال عز وجل مبينا حال الكفار في ذلك اليوم فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا أي كفروا بما يجب الإيمان به فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبيين أو بالقدر إذا كفروا بأي واحد من هذه الأسئع ستة فهم كفار كفار لأن الإيمان لا يتبع كما قال الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاوا من يفعل ذلك منكم إلا خز في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العدد فالذين كفروا نقول بماذا بما يجب الإيمان به وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صَلَّى الله عليه وسلم جوابا لجبريك حين سأله عن فقال إيش الأخ, الأخ, الأخ اسمك؟ يلا نعم نعم طيب هذه إذا كفر بواحد منها فهو كافر الكفار لهم أموار ولهم أولاد وربما يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين فهل ينتفعون بهذا؟ يقول الله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا تغني لها معنية تمنع أو تدفع فهؤلاء الأموال والأولاد لا يمنعون عنها هؤلاء الكفار شيئا ولا يدفعون عنهم شيئا فهم إن وقع بهم شيء من عذب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه وقول إذا لم تغني لم تمنع ولم تدفع ولم ترفع أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولادهم الذكور والإناث ها يشمل لأن الولد إذا أطلق فهو شامل للذكر والأنثى. ما الدليل على أن الوالدين شمل ذكر وأنثى؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النتيه. أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخر. ولهذا تجد الرأي الواحد منهم عنده من الأموال العظيمة الكثيرة شيء كثير. ولكن لو جاءه ملك الموت ما منها؟ ما من عاته هذه الأموال عندهم من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا تغني عنه شيئا طيب وأولئك هم وقود النار أعوذ بالله وأولئك هم وقود النار نشوف الأعراب أولا لنفهل معنا أولئك مبتدى وهم هم مبتدى ثاني أو ضمير فصل وقود خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول فإن جعلتها هم مبتدأ ثاني فوقود خبر للمبتدئ الثاني وإن جعلتهم ضمير فصل فوقود خبر للمبتدأ الأول والوقود بالفعل ما أئن والوقود بفتح الوا ما يقود به كالطهور ها ما تطهر به والسحور ما يتسحر به والفطور ما يفطر به بخلاف الظم فطور وسحور وطهور ووضو فهي الأفعال يعني فرق بين وضو ووضو وطهور وطهور وسحور وسحور السحور يعني الفعل أكل السحور هذا يسمي بضم... ب... هذا يكون بضم الس سحور ها؟ ما يتزحر به فإذا جاء الإنسان بتمر في آخر الليل فماذا نسمي هذا التمر سحور فإذا أكله سميناه سحورا إذا جاء بما يتوضع به فهو وضوء وإذا فعل وغسل وجهه ويديه ورأسه مسح رأسه وغسل جهه نسميه وضوء وعلى هذا فطسه وهنا يقول وقود يعني ما توقد به النار مثل الحطب الحطب وقود النار هؤلاء الكفار هم وقود النار ولها وقود آخر ما هو الحجار كما قالت عليه يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وهيكم نارا وقودها الناس والحجارة نعم فهؤلاء وقود النار وإذا كانوا يعتبر له وقودها فإنها تتساعر بهم أو تسعر بهم وهي في نفس الوقت تحرقهم صلى الله عليه وآله نعم قال وقود النار والنار اسم من أسماء جهنم وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين برسله وحرها شديد وفيها زمهرير برده شديد وليع ذو بالله حرها قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على ناركم هذه بتسعة وستين جزءا اعوذ بالله كم يكون مقدارها 70 70 يعني بالاضافه الى, إلى نار الدنيا تكون اشد منها تكون مثلها 70 مره تكون مثلها 70 مره كذا ابي فرعون والذين من قبلهم قوله كذا الكاف للتشبيه وهي والجار مجهور خبر مقدّ خبر لشيء للمحدث لمبتدع مقدّ أي داء أبو هؤلاء كداء ألف فرعون والداء يطلق على الشأن ويطلق على العادح فمثل هذا الآية كداء ألف رعون يعني كشأن وإذا قلت فلان هذا داء أبو أي هذه عادته كدعب آل فرعون أي أتباع أي أتباعه وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا كل من ملك مصر كافرا يسمى فرعون كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر ومن ملك الفرس يسمى كسر طيب آل فرعون والذين من قبلهم وقبل آل فرعون أمم فقام إبراهيم قبلهم قول وقوم لوط قبلهم وقوم نوح قبلهم وقوم هود قبلهم وقوم عاد قبلهم يعني قبلهم أمم ولهذا قال والذين من قبلهم ما دأبهم بينه بقوله كذبوا بآياتنا أي كذبوا بكل ما يدل علينا من الآيات الكونية والآيات الشرعية وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية لأن الآيات الكونية قل من يكذب بها فالآيات الكونية مخلوقات الله وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله لكن الآيات الشرعية التي هي الوحي التي جاء فيه الرسل هو الذي يقع فيه التكذير فآل فرعون كذبوا بآيات الله وش قال, وش قال فرعون لموسى قال له إنك لمجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وقال إنه ووصفه بأوصاف بالغة وهدده قال لَإِن لأ اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي نساء ويقول لقومه أنا ربكم العالم ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألطي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائفة مقترين وذك... وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في... في كتابه كثيرا من أجل, ال... من أجل اليهود الذين كانوا في المدينة و... ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئا كثيرا طيب يقول والذين من قبلهم كذبوا بآياتهم فأخذهم الله بذنوبهم أخذهم يعني أهلكهم بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم والذنب هو المعصية ومعاصي هؤلاء كلها كفر الله ولهذا أخذ وبماذا أخذ في العون وقوم أخذ في الغرب فأهلك بما كان يفتخر به كان يقول لقومه أليس لي مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأغلق فأغلق بماذا بالماء الذي كان يجري جنسه من تحتي وكان مفخرة له أهلكه الله عز وجل بالماء وارط الصماء معروفة فإن فرعون جمع جميع أهل, أهل المدائن من أجل الكيد لموسى فخرج موسى من مصر هو قومه واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر الخلزم وهو البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة أفريقيا وآسيا من ناحية جدة فلما وصلوا إلى البحر قال, موسى قال أصحاب موسى إننا لمدركون كيف لأن البحر أمامهم و و فرعون وقومه خلفهم فهم هلكون على كل حال إن ذهبوا إلى البحر هلكوا بالبحر وإن بقوا هلكوا بفرعون وجنوده فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا يعني لستم بمدركين ثم علل ذلك بقوله إنما يا ربي ساهدي الله أكبر. فالأيمان عند الشدائد كيف يكون؟ يشوع يرى أن البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه وأصحابه على ما عندهم من الإيمان قالوا إن لمدرّكون لكنه قال كلا إن معي ربي سيهديه الله أكبر فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر فضرب البحر بعصاك فانفلق بعد كم يوم في الحاء في باللحظة الدليل أنه باللحظة لأنه قال فانفلق أن يضرب بعصاك البحر فانفلق شف حدف الله حتى الفعل اللي حصل به الانفلاق نعم، لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيأ تهيأ الانفلاق بموج جرت هذه الضربة التي وقعت عليهم فلق وكم كان كان اثني عشر طريقا يبسا يبس في الحال وصابوا يمشون عليه على أقدامه وكانت المياه ككتل الجبال وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله جعل في هذه الكتل نوافذ نوافذ يرى بعضهم بعضا كل هذه يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض لما تكامل موسى وقومه خارجين وإذا بفعون قد دخل هو وقومه فأمر الرب عز وجل البحر فانطبق عليه في الحال فغرق عن آخره ولما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو الصعيم لما رأى العذاب وعاين آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو الصعيم ولكن لم ينفعه ذلك كما قال الله تعالى في أمثاله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بهم مشتركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ولهذا قيل لفرعون آلآن يعني آلآن تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوء الصعيف وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يعني هذا الاستفهام للإنكار عليه ونفي انتفاعه بذلك الإيمان ولكن قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لا لمصلحتك ولكن لتكون لمن خلفك آية من الذي خلفه بنو إسرائيل لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرعبهم ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يشكون لعله ما دخل في قومه لعله سلم فأبقى الله جسده فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية حتى يعلموا أنك قد ميت طيب هل, هل ترون أشد من هذا النكال ولا يذب الله بهذا الرجل الطاغية؟ أبدا نكال بالغ جمع قومه وظهر مظهر العزة ليقضي على موسى وقومه فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر عز وجل أخذ عزيز غالب لا يغلب، مقتدر لا يعجز سبحانه وتعالى وأهلكوا بهذا الماء الذي كان فرعون يفتخر به ولهذا قال فأخذهم الله بذنوبه والب هنا للسببية من وجه وللعوض من وجه آخر كيف ذلك للسببية يعني أنه بسبب ظلمهم لأن الله لا يغلم الناس لمناسشهم ولكن الناس أفسان مظلمون ولم يأخذ الله أحدا إلا بدم وللعوض من جهة أخرى أنه لم يظلمهم بل جعل جزاءهم من جنس العمل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلو جزاء مثلها والله شديد العقاب والله شديد العقاب ختم العاية بهذا الوصف مناسب جدا لأن هؤلاء الذين أخذوا, أخذوا بماذا؟ بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه ولا أظن أن أحد إلى يومنا هذا يستطيع أن يهلك عدوه كما أهلك الله فرعون هل يستطيع أكبر دولة في العالم الآن أن تبرح الماء بهذه السرعة حتى أدخل العدو ثم تطبق ما عليهم أبداً لا يمكن ولكن شديد العقاب عز وجل الرب عز وجل الذي ينزل عقابه بأعدائه لحكمة كان قادرا على ذلك وبلحظة فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، والله شديد العقاب. ثم قال الله عز وجل الفوائد بعد كل آيفة كل آيفة أو فائلها طيب يقول عز وجل إن الذين كفروا لن تغنين أممانهم ولا ولادهم إلى آخرهم يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ينتفعون بأموالهم ولا أولادهم ولا ما هذا؟ هذا المركض على الساعة لا أبدًا ولا الساعة لكنه على اختيارهم يقول في هذه من الفائد أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، ومن فوائدها أن المؤمنين قد ينتفعون بأموالهم وأولادهم، وهو كذلك، فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع، ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع، أما الكافر فلا ينتفع ولا دعاه ولده، أليس كذلك؟ طيب وهل يحل لولده أن يدعو له لا إلا إذا كان حيا فيحل أن يدعو له بالهداية وعما أن يدعو له بعد موته فلا يمكن أن يدعو له طيب من فوائد الله الكريم أن الكافر يملك أن الكافر يملك وجه قول أموالهم فأضاف المال إليه وهو دليل على أن الكافر يملك ماله واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلام هل يزول ملكه عما تحت يده أو لا فمن العلماء من قال إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عما تحت وعلى هذا فلا صرف أن يتصرف فيه ولكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه لا يزول ملكه إلا إذا مات على ردته فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال ومن المعلوم أننا لو قلنا بأن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذا ما هو؟ أن بعض الناس لا يصلي، والذي لا يصلي مرتد، فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لازم من ذلك أن كل تصرف إن يتصرف به في ماله من لا يصلي فهو تصرف غير صحيح، إن باع شيئا لم يصح البيع، وإن اشترى شيئا لم يصح البيع الشراء، وإن ساجر شيئا لم يصح الاستعجاب وإن عجروا شيئا لم يصح التعجيل وهذا وإن قال به بعض العلماء لكن الراجح أنه أن ملكه باق على ماله حتى يموت فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال ولا يرثه أحد من ورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وأنه لا ينفع مال ولا بن من الله شيئا لقول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا طيب ومن غير الله تغني ولا لا لا, لا تغني من غير الله تغني يمكن يدفع شيئا من ماله ويسلم من من القت، أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده أحد بسوء دافعوا عنه، لكن من الله لا يغني عنهم مال ولا ولد. ومنها من فوائد الآية تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين. وجهه. أن أموالهم وأولادهم لا تغني من الله شيئا فإذا انتصرنا بالله فإنما عندهم من الأسلحة والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا أليس كذلك؟ نعم بدأ هو كذلك ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يبطل جميع ما فعلوه لأبطل وأظنكم لا تنسون ما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيرا مما صنعه ولا تنسون أيضاً أن ما صنعوه قد قد يفسد بأيديهم قد يفسد بأيديهم فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل الذرية أو وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حوله لو شاء الله سبحانه وتعالى لا اعتم الجو فقط اعتاما بالضباب ولم يستطيع أن أن يفعل شيئا. لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء